بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه ل ع م ا وما يدريك لعله يزكى أ و يذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى ف أ ن ت له تصدى وما عليك أ ل ا يزكى وأما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 م ر ف و ع ة م ط ه ر ة ب أ ي د ي س ف ر ة ك ر ا م ب ر ر ة قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه من اي شيء خلقه من ن ط ف ة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته ف أ ق ب ر ه ثم إ ذ ا شاء انشره كلا لما يقض ما أ م ر ه فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه إ ن ا صببنا الماء صبا ث م て私 ق ちはこのように私たちの思いを知っていることを知 ا ている و とを知っていることを知ってい و ن とを知っていることを知っていること و 知っていることを知っていることを知っていることを知 ف إ ذ ا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ش أ ن يغني